الله جلت فدرته خلق سبع سماوات وسبع أراضين وجعل الأمر متنزلا بينهن شرعا وقدرا كل ذلك من أجل غاية بينها الله جل وعلا في هذه الآية المطهرة لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء أيما والمعنى الواهر القريب في هذه الآيات المشرفة أن الله جلت قدرته وتقدست أسماعه خلق السماوات والأرض وجعل الأمر يتنزل بينهن قدرا وشرعا ما قدره الله رب العالمين على الكائنات وما شرعه الله رب العالمين للإنس والجن من أصول الطاعة وبيان المنهيات يتنزل الأمر بينهن خلق الله ذلك كله وجعل الأمر قدريا وشرعيا متنزلا بين السماوات والأرض لكي نعرف الله رب العالمين بأسمائه وصفاته فالغاية من هذا القلق ومن هذا الأمر قدرا وشرعا معرفة الله جلت قدرته وتقدست أسمائه بصفاته الحسنى وأسمائه المدلى لكي نعرف الله جلد قدرته بأسمائه وصفاته خلق الله جل وعلا السماوات والأرض وأرسل الله جلد قدرته المرسلين ونبأ الأنبياء وأنزل الكتب وأعب الله للطائعين جنته وللعاصين ناره وأعز الله رب العالمين أهل الطاعة وأذل أهل المعصية الغاية من هذا كله أن نعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ومن صفات الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه صفة الكلام يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وكلم الله موسى تكليما ويقول الله جلت قدرته يريدون أن يبدلوا كلام الله ويقول الله جلت قدرته في كتابه العظيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقونه فنادى الله جل وعلا أنبياءه ورسله وينادي الله رب العالمين جبريل في السماء كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماوات ثم يوضع له القبول في الأرض في رواية مسلم رحمه الله وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغض فيبغضه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماوات يا أهل السماوات إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضه أهل السماوات وينادي الله جلت قدرته آدم يوم القيامة يا آدم أخرج بعث النار فيقول يا ربي وما بعث النار فيقول من ذريتك من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون في النار وواحد في الجنة القرآن والسنة مشحونان بأدلة لا تحصى وبينات لا تستقصى على كلام الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه وكلام الله جل وعلا صفة ذات وصفة فعل وصفة ذات ما كان ملازما للذات لا ينفك عنها بحال أبدا فالله جل قدرته له صفة الكلام وإن لم يكن متكلما بالفعل كما أنك تعالى الله عن التشبيه ولله المثل الأعلى كما أنك حباك الله القدرة على الكلام وأنت الآن صامت تسمع ومع أنك لا تتكلم الآن إلا أنك تسمى متتلما ولك صفة الكلام بالقوة فإذا ما تتلمت فأنت متتلم بالفعل فالله جلت قدرته له صفة الكلام ذاتا وفعلا والله رب العالمين إذا خضى بالأمر في السماء كأنه سلسلة على صفوان وضعوا الملائكة أجنحتها خضعانا لله رب العالمين حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير الله رب العالمين خلقنا لمعرفته باسماءه وصفاته فالذي يفرق في باب الاسماء والصفات مفرط في الاصل العظيم الذي من اجله خلقه الله رب العالمين الله ما خلق الخلقه سماوات وارض وما جعل الامر متنزلا بينهن قدرا وشرعا إلا لكي يعرف الخلق الله رب العالمين بأسمائه وصفاته ولا يمكن أن تقدر الله جل وعلا حق قدره وأنت تجهل أسماءه وصفاته ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ومحبة صفات الله رب العالمين هي الباب الأعظم لاستجلاب محبة الله جل وعلا ودخول جنة الرجوان عن عائشة كما في الصحيح قالت بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا على سرية فكان يصلي بهم فإذا قرغ من القراءة ختم بقول هو الله أحد السورة سورة الإخلاص فلما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكوا له ما كان من شأن هذا الرجل وشكوه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه لما يقعل هذا فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها لأنه يحب صفة الرحمن وكذلك في حديث عائشة رضوان الله عليها عن إيمان مسجد قباء الذي كان يصلي بالناف في مسجد قباء فإذا فرغ من القراءة قرأ قل هو الله أحد أو قرأها ثم قرأ بما فتح الله رب العالمين عليه بعد فقالوا إما أن تكتفي بها وإما أن تكتفي بغيرها فقال ما أنا بتاركها وكانوا يرون أنه أفضلهم فحكوا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال سلوه لما يفعل هذا فأخضر بكلام قريب من كلام صاحب السرية فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله أدخله الجنة بحبه إياها فمحبة صفات الله جل وعلا باب عظيم بل هو أوسع الأبواب لاستجلاب محبة الله جل وعلا ودخول جنة الرضوان بل إن الناس أعداء ما جهلوا كما هو معلوم في بذهيات العقود فإذا كان الناس لا يعرفون الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته فهم أبعد ما يكونون عن الانتثال لأمره والانتهاء عن نهيه وتقديره حق قدره وخذ سورة الإخلاص غير مأمود سورة هي سطر في كتاب الله رب العالمين ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأصحابه احشدوا أي اجتمعوا وتقاربوا احشدوا فإني سأقرأ عليكم تلت القرآن ثم قرأ عليهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة الإخلاص ثم دخل ووقع بين الأصحاب عليهم الرضوان كلام فلما قرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة فشق ذلك عليهم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وكان رجل يقول الليلة يقرأ سورة الإخلاص يرددها فسمعه رجل فجاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله إن كلام من البارحة كان يقوم الليلة يقرأ بسورة الإخلاص فأنه يتقالها يعني يعدها قليلة فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بذيه إنها لتعدل تلك القرآن والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل هذا الأمر كذلك لا من عند نفسه وإنما بوحي من عند الله رب العالمين لأن القرآن توحيد لله جل وعلا وقصص من قصص المرسلين والسابقين من الأمم الغابرات وأحتام يأمر الله رب العالمين فيها وينهى ويبين للخلق شرعة وقلها الله أحد هي صفة الرحمن كما أخبر الصحابي رضوان الله عليه فهي تعد ثلث القرآن وهي منقوية على صفات الله رب العالمين من الأحدية والصمضية ونفي الكب والمثيل والند والمضارع والأبي والابن والصاحبة والولد يقول الله جل وعلا كل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد أحد وواحد فالواحد ربما احتاج إلى أبعاظه وأما الأحد الذي لا يحتاج إلى أبعاظه لأنه ليس مركبا من أبعاظ ليس كمثله شيء والصمد الذي لا جوف له لا يحتاج إلى طعام وشراب يطعم ولا يطعم والصمد هو السيد صاحب السبد الذي يقصد إليه في قضاء الحوائد الذي لم يلد ولم يولد الذي ليس له كفو ولا ضريب ولا مماثل ولا ضريع ولا نذ تعالى الله رب العالمين عن ذلك كله ولم يكن له كفوا أحد كلها كما ترى صفة الرحمن دل وعلا قال هي صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها قال أخبروه أن الله يحبه لحبه إياها قال هي صفة الرحمن وأنا أحبها قال أخبروه أن الله أدخله الجنة لحبه إياها فمن أحب صفة الرحمن أحبه الله رب العالمين وأدخله جنة الرضوان والله رب العالمين دعلك الرحمن قل هو الله أحد السورة جعلها الله جل وعلا قلت القرآن المجيد وهي منطوية كما رأي على صفة الله رب العالمين فهي صفة الرحمن جل وعلا القرآن كلام الله وإن أحد من المشركين استجارة فأجره حتى يسمع كلام الله ويقول الله جل وعلا يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل يريدون أن يبدلوا كلام الله القرآن كلام الله حقيقة أنزل الله رب العالمين على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو المعجزة الباقية للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللانبياء جميعاً فليس لنبي معجزة باقية من بعد عصره وأوانه ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن عصره وأوانه يمتد إلى قيام الساعة أرسله الله رب العالمين في مطلق الزمان ومطلق المكان فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بمعجزات حسية لا تقصى ولا تستقصى وجاء بالمعجزة الكذة الفرد بمعجزة القرآن العظيم كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرج البخاري عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما على فيه آمن البشر ما من نبي من قبل إلا آتاه من المعجزات الظاهرات ما على مثله آمن البشر بالله ربا وبمن أرسل إليهم نبيا ورسولا فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرر هذا لإخوانه من الأنبياء والمرسلين السابقين ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات أي من المعجزات ما على نصره آمن البشر وإنما كان الذي أوتيته رحيا أوحاه الله إليه فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما نظر إلى ما أوتي الأنبياء من قبل وإلى المعجزات الحسية التي أكرمه الله رب العالمين بها وهي مسبهة لما آتاه الله المرسلين من قبله من الآيات والمعجزات وذلك ينتهي بانتهاء وقته وينقضي من قضاء أوانف ويبقى النقل المصدق مصدق به كأن نراه يحدث من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحن إليه الجبر ويسبح الحصر بين يديه ويأتي إليه بدعوته العبق النخلة أي النخلة تقض أي تقض الأرض خطا حتى تقف بين يديه فيقول من أنا فيقول أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول عد فيعود ويكبر الله رب العالمين الطعام بذعوته ويدعل الماء فائرا من بين أصابعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويشكي الله جل وعلا بريقه عين علي ولدغة الصديق صلى الله عليه وعلى آله وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينشق له القمر كما أخبر الله رب العالمين في القرآن العظيم ويخبر بنبوته الذئب في الصحراء ويحن إليه الأسد يرسل إليه السلامة عندما ضل تفينته صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وستفينته هو لقبه لأنه كان حمالا للمتاع والأثقال يجعل كساء على الأرض فيضع الأصحاب رضوان الله عليهم أزوابهم ومتاعهم ثم يضم أثراف كسائه ثم يجعل ذلك على ظهره رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك مرة فقال إنما أنت سكينة فلما ظلت الصحراء وانقطعت به السبل وجاءه الأسد فقال له يا أبا الحارث وهي كنية الأسد إن كنت قد أمعت في بشيء فهلوم وإن لم تكن فأنا تكينك صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجعل ذنبه بين الجليه يبصدص به وطاطعه من رأسه وعقى أدنيه وأخذ يجعل جنبه على تفينة رضوان الله عليه يحرفه شيئا فشيئا حتى قامه على الطريق ثم رفع رأسه يرى تفينة رضوان الله عليه أنه يحمله السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معجزات معجزات حسيات لا يعدها في نيذان الموجزات شيئا إلا المؤمنون وأما العلمانيون والملحدون والفجأة المارقون فلا يصدقون بذلك وأما النخل المصدق فقاض بأنها حدثت للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم النبي جعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم كمعجزات إخوانه السابقين من الأنبياء والمرسلين ولذلك أتى بالحصر فالحصر ها هو ليس حقيقيا على وجهه وإنما هو إضافي بوجه من الوجوه يقول وإنما كان الذي أوتيته فجعل الذي أوتيه صلى الله عليه وسلم محصورا في الوحي الذي أوحاه الله إليه أولم يؤتى الله أولم يؤتى النبي صلى الله عليه وسلم من المواجزات إلا الوحي المطهرة لقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أوتي الأنبياء السابقون من المواجزات معجزة بمعجزة أرضت معجزاته الحسية على الألفي كما قال العلماء رحمة الله عليهم وأما المعجزة الباقية التي حطر فيها الكلام هاهنا يقول التي انقضت من التارخين من الأنبياء والمرسلين ينقضي مثلها لي وأما الباقي إلى قيام الساعة فهذا القرآن العظيم يقول وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءت وعائشة ليلة بعد العشاء متأخرة صلت العشاء ثم تعخرت شيئا ثم عادت فقال أين كنت فقالت كنت أستمع إلى رجل من أصحابك لم أسمع قط مثل تلاوته ولم أسمع قط مثل صوته يدل القرآن العظيم فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي بيدها رضوان الله عليها حتى سمع تلاوة الصحاري الذي كانت تسمعه عائشة قبله فقال هذا سالم مولى أبي حزيفة الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا رضوان الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري وقد استمع إليه ليلة وهو يطلق قرآن العظيم وأبو موسى لا يدري بمكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منه فلما أصبح قال له لو أنك رأيتني وأنا أستمع إلى تلاوتك البارحة فقال له أبو موسى يا رسول الله لو علمت أنك تسمع لحبضه لك تحذيرا يعني لزينته لك تجينا يقول له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أوتي هذا نزمارا من مزامير آل داوود يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أوتي هذا مجمعا من مزا أمير وقد جعل الله رب العالمين لداوود عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم صوتا عذبا رائطا وجعل الجبال مرجعة للتسبيح معه وتاتي بتلاوة معه مرجعة خاشعة والطير والحجر والشجر فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود عباد الله إن الذي لا يعرف الله حق المعرفة بأسمائه وصفاته لا يخبر القرآن العظيم حق خجره لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفته وصفة الله لا تنفد أبدا ولا تفنى فصفة الله رب العالمين التي هي القرآن العظيم كلام الله جل وعلا لا يعرفها حق المعرفة ولا يخدرها حق قدرها الا من كان عارفا لله رب العالمين عارفا بالله رب العالمين حق المعرفة باسمائه وصفاته وانظر الى الإمام النعمان فهو بضل الإمام أبي حنيفة النعمال رحمة الله عليه جعل ابنه حمادا وسماه حمادا على اسم شيخه حماد رحمة الله عليه يقول والوفاء من طبعه يقول إني لأبو لحماد في الصلاة قبل أوبوي ويقول منذ أربعين سنة يدعو لحمد شيخه في الصلاة قبل أبويه يقول منذ أربعين سنة وأراد أن يستبقي ذكراه حاضرة عنده شاخصة لديه فسم ابنه على اسم شيخه ولما ولد لحماد ابن أبي حنيفة ولد سماه إسماعيل لأن شيخه هو حماد أبو إخماعي لكي يظل الأور قائما في بيت أبي حنيفة المعمان رحمة الله عليه دفع حمادا إلى المعلم يعلمه القرآن فختم على يدي المعلم فظن ماذا ختم ختم القرآن كله ثلاثة أربائه نصفه ثلثه عشره بل ختم الفاتحة فلما ختمها وأحسنها وأجادت الاغوتها وعلم أبوه بمكانه من ذلك أعطى المعلم ألف جرهم في وقت كانت الشات فيه بدرهمين فأعطى المعلم ألف جرهم فاستكثر المعلم هذا العطاء كله وقال يا إمام لأي شيء هذا فقال لا تستفترن ذلك فلو كان عندنا أكثر من ذلك لعطيناه وإنا لنستحلي من الله جل وعلا لا نعطيك إلا هذا القدر وهو ما ملكت أيدينا الآن لأن الولد قد حفظ أعظم صرع في كتاب الله رب العالمين نعم؟ لأنه يعرف الله رب العالمين حق المعرفة رحمة الله عليه وهذا أبو سعيد ابن المعلى رحمة الله عليه ورضوانه كان يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل النبي فمر عليه فناداه وهو في الصلاة فلم يقطع صلاته واستمر فيها حتى سلم من صلاته وانصرف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تجيبني إذ دعوتك قال يا رسول الله كنت أصلي قال ألم تسمع قول ربك جل وعلا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لأعلم أنك أعظم سورة في كتاب الله قبل أن تخرج من المسجد أو قبل أن أخرج من المسجد ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج من المسجد فقال له أبو سعيد بن المعلى رضوان الله عليه يا رسول الله السورة التي قلت يعني علمني السورة التي قلت إنك ستعلمنيها قبل أن تخرج من المسجد وهي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين هي السبع المتالي والقرآن العظيم الذي أوتيته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عباد الله اقرأوا القرآنه فإنه يأتي يوم الخيامة شفيعا لأصحابه وقرأوا الزهرا وين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم الخيامة كأنهما غمامتان أو خال غيايتان أو قال كأنهما فرقان أي جماعتان عظيمتان كأنهما فرقان من طير صواف يعني قد صفت أجمحتها في جو السماء لا يمسكهن إلا الله جل وعلا تحداني عن صاحبهنع يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقرأوا سورة البقرة فان الشيطان يفر من البنت الذي تقرأ فيه سورة البقرة اقرأوا سورة البقرة فانه لا تستطيعها البطلة وان اخذها وإن أخذ سورة البقرة من نعم الله جل وعلا وإن تركها حسرة على تاركها يقول النبي لا تستطيعها السحرة ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البنت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويوى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن القدر الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخربي وهذا حديث في إسنابه مقال فهو حديث ضعيف وإن كان معناه أصحى من الشمس في رايعة الضحى غير أنه غير ثابت بسنده الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه خيركم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه البخاري ومسلم والاربعة فرواه الستة عن عثمان ابن عثان رضوان الله عليه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ان من اصدركم من تعلم القرآن وعلمه فاصحاب القرآن عباد الله هم اشراف الامة يقول عبدالله ابن عمر رضوان الله عليه وهو موقوف عليه يقول إن من أوتي القرآن فكأن ما استدرجت أي أجعجت بين جنبين غير أنه لا يوحى إليه ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا قد أوطى خيرا منه فقد عظمه ما حقر الله وحقر ما عظم الله يقول الله رب العالمين في كتابه المجيد قل هو الله احد الله الصمد لم يند ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يجعلها الله رب العالمين ثبته من من حبها أحبه الله ويجعلها الله رب العالمين صفته من احبه من احبها ادخله الله رب العالمين الجنه اللهم افتح لنا في القران فتحا مباركا اللهم حملنا كتابك المجيد واجعلنا من التالينه اناء الليل واطراف النهار على النحو الذي يرضيك يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد ففي الصحيحين في الصحيحين احب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة وهو ثمر جمع بين طيب الطعم واللون والرائحة يشبه البطيخة مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب مؤمن يقرأ القرآن فظاهر وباطل على الصيب كله يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن فمثل التمر لا ريح لها لأنه لا يقرأ القرآن لا ريح لها وطعمها خلوة ومثل المنافق وفي رواية الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وفعمها مر لأنه فاجر منافق لا حقيقة له وأما تلاوته للقرآن ظاهرا فهو الريح الطيب الذي ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن منافق ولا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لا وطعمها مر فضيلة عظيمة لحامل القرآن المجيد يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل المؤمن الذي أقرأ القرآن مثل الأثر الجديد ريحها طيب وطعمها حلو فهو ظاهرا وباطنا طيب حلو كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعند غفل في الصحيح عن رقبة ابن عامر صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأهل الصفة والصفة في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم موضع ينزل فيه الفقراء أضياق الإسلام حتى يتهيأ لهم السعي في الأرض ويأتي المسلمون من أهل الموجدة من أهل الخير والقضل بما آتاهم الله رب العالمين فيجعلونه في المسجد فربما أتى أحدهم بعذق النخلة فجعله معلقا هناك بجوار أهل الصفة فيطعمون منه رضوان الله عليهم حتى يفتح الله عليهم بما هو خير يقول أقبة بن عامر رضوان الله عليه لهؤلاء الفقراء المساكين من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولأهل الصفة خاصة بمرحض بليغ تعرفه إن شاء الله بعده يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما لأهل الصفة أيعجز أحدكم أن يغدو إلى بطحان وبطحان هو واد على مقربة من المدينة سمي بهذا الاسم لاتساعه وسعته بطحان او الى العقيق وهو راضي على ثلاثة اميال او ميلين من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم للفخراء من اهل الصفة ايعدز احدكم ان يغدو الى ربحانه او الى العقيق فيأتي فيأتي ايعدز احدكم ان يغدو إلى بطحانه أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوما وين تثنية كوما وهي ناقة العظيمة السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي بناقتين كوما في غير إثم ولا قطع رحم قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك وانظر الى اختصاص اهل الصفة الفقراء الذين لم يكن احيانا على الواحد منهم من الكساء الا اسمال يجعلها ازالا يجمع ذلك بين يديه اذا ما قام في الصلاة حتى اذا ما رجع اسجد لا تنكشف عورته رضوان الله عليهم جميعا فتحصل احدهم وهو غاد إلى بطحانه أو إلى العقيق على ما قتين كوما وين عظيمتي السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير إثم ولا قطع رحم وإنما هو حق خالص صراح في اختصاصهم بهذا دلالة على عظم ما يأتون به وعظم موقعه في أنفسهم قالوا يا رسول الله كلنا يحب ذلك هذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأني يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو قال فيقرأ رواية فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله جل وعلا خير له من أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي بناقتين كوما وين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل أن تخدو إلى المسجد إلهي مسجد من مساجد الله جل وعلا فتتعلم آية من كتاب الله جل وعلا ثم تنقلب إلى أهلك راشده خير لك من أن تحوز ناختا كوما أعظيمة السلام وإنما جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المثل آكذا مفتوحا لأصحاب المطامع من أهل الدنيا حتى يعلموا قيمة الخدر العظيم الذي يتحصل عليه من يحرص على كتاب الله جل وعلا يقول وخير من أعدادهن من الإبل ثلاث بثلاث بأربع وخير من اعدادهن من الابتل كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل للتقريب الى اصحاب الاخآم الكليلة حاشا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهم اصحاب العقول الصحيحة المستقيمة جعل النبي هذا المثل مضروبا على هذا النحو ليعلم أصحاب الدنيا ما هم فيه من التربي وليعلم أصحاب القرآن ما هم فيه من الخيء كما قال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما ومن أوتي القرآن فظن أن أحدا قد أوتي خيرا منه من منصب أو جاه أو مال ولو عاز الدنيا بحذافه فقد حقر ما عظم الله وعظم ما حقر الله جعل النبي المثل مضروبا ليعلم أهل الدنيا وأهل الآخرة وإن كانت آية واحدة لخير من الدنيا وما فيها لأنه كلام الله رب العالمين يكفي أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الصحيح لغيره يقول من قرأ آية الكرسي بعقب الصلاة المكتوبة في معنى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت يخرع آت الكرفي بعقب الصلاة لا بينه وبين دخول الجنة إلا أن يعوث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل من قل هو الله أحد عشر مرات كما في الحديث الحسن للصحيح لغيره من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات غفر الله له ما تقدم من دمبه لأنها صفة الرحمن عباد الله إن القرآن العظيم هو كلاب الله رب العالمين وكلام الله رب العالمين صفة الله رب العالمين وإذا كنت محبت أن تعرف قدرك عند الله رب العالمين فانظر في قدر القرآن عندك لأنه صفة الله وكلامه فإن كان للقرآن عندك قدر فلك عند الله رب العالمين من القدر بحسبه ويحزناه ويحسرتاه على من تعلو به السنون ويتقدم به العمر ثم هو بعده ليحوي صدره شيئا من كتاب الله رب العالمين وأن ما جعل الله رب العالمين زرد الجنة على عدد آي الكرآن كما قال الله جل وعلا على لسان نبيه فيما أوحى إليه من هذا الأمر الغيبي الحقيم في الوحي الثاني الذي هو السنة المشرطة يقول النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها فإن كان يحفظ جزءا فمنزلته بعدد ما يحفظ من الآية يصعد منزلة, منزلة مع آية آية فإذا توقف عن الترثيل والقراءة توقف عن الرقي والصعود كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واعلموا قد الله ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم حفظوا القران تادا لانهم اسلموا وهم السابقون إلى الإسلام على كبر السم بضوان الله عليهم وتلقوا الخرآن من فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن لعظم نيتهم ولطعارة قلوبهم استخر الخرآن العظيم في تلك الخلوب كأن ما نخش في تلك القلوب نقشا وكذلك الشأن في من أتى بعده محبا لصفات الله رب العالمين يعني محبا لكلام الله محبا للقرآن العظيم هذا أبو حنيفة أيضا أبو حنيفة رحمة الله عليه. جالس جالس في حلقته بعدما ألقيت إليه المقاذة من بعد موت شيخه وتتابع الأشياخ من كبار أصحابه على الحلقة فلم يسدوا ما سده ولم يصنع شيئا حتى جلس فأرضى على الغاية رحمة الله عليه ولسان حاله يقول الحر من راعى وداد لحظة وانتما لمن علمه ولو لفظه الحر من راعى الوداد ولو كان لحظة من العمر الحر حق الحرية من راع الودادة لحظة وانتما لمن علمه ولو لفظة ولو لفظة واحدة أبو حنيفة ومعه كبار أصحابه والحلقة لا يكاد الطرف يبلغ منتهاها وجاء شاب سمين بادل كأن عنقه إبريق فضة هو محمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليه سميل بادن يقول الشافعي لم أرى بادن قط داخطة إلا محمد بن الحسن فالبداهة مع البداة إلا مع ابن الحسن رحمة الله عليه يقول لم أرى بادن قط داخطة إلا محمد بن الحسن رحمة الله عليه جاء محمد بن الحسن فوقف على الحلقة فأعجبت فأراد أن ينتمي إليها ولم يكن الشان فعندهم كالشان في هذا الزمان المنكود بأهله يجلس من لا يستحق عند من قد استأهل واستحق ثم ينتمي إليه ظاهرا وباطلا ويشوه العلم كما قال السابقون لا تعلموا أولاد السفلة العلم وإنما يمدخي على العلماء أن يتفقدوا من يطلبون العلم على أيديهم ولديهم كما يتفقد الرجل طلاب حريمه الذين يريدون أن ينكحوا إليه وأن يصاهروه فهو يسأل عنهم ويستقصي عن أقوالهم فمن كان حرا نفسي شريفا قصد علم وإلا فهو تمريغ للعلم في الرغام وفي التراب وفي الوحل وصيح أراد أن يمكس فقالوا تحفظ القرآن يقول النووي في المجموع لم يكن السلف يعلمون أحد من ثقه والحديث إلا إذا حفظ القرآن واليوم لا يستطيع كثير من, من هو موصوف بالعلم أن يقيم آية من كتاب الله على وجه. لا أقول يحمل كتاب الله حسن الله وكلا وإنما لا يستطيع أن يقرأ ما بين الدفتين ثم هو يتكلم في الفقه وفي الحديث تضعيفا وتمريضا وتصحيحا وتحسينا إلى غير ذلك من الأمور المضحيات المبكيات فما قال المتنبي من قبل وماذا بمصر من المضحكات وحسبك كون فلان بها المهم أن النووي رحمه الله يقول في المجموع لم يكن السلف رحمة الله عليهم يعلمون أحدا من الفقه والحديثة إلا إذا حفظ القرآن وهذا محمد بن الحسن الشيبانين يقف على حلقة أبي حنيفة يريد أن ينتسب إليه نظر إليه المنتسبون من الأصحاب أصحاب أبي حنيفة فقالوا له تحفظوا القرآن فقال له قالوا إذا نذهب فإذا حفظت القرآن فتعال فتعال وانت عندئذ حري بأن تنتسب إلى حلقتنا وأن تنتمي إلى درحتنا فذهب فغاض أسبوعا ثم عاد فقال حفظه القرآن فحفظ القرآن في أسبوع يقول ابن عباس رضوان الله عليهما إنما يحفظ الرجل على قدر نيته إنما يحفظ الرجل على قدر نيته يحفظ الرجل على قدر نيته أسأل الله جل قدرته وتقدست أسماؤه أن يحسن نيتنا وأن يجعلها خالفة لوجه يبقى أمر أخير كنت قد ذكرته متابعا لكثير من أهل العلم حكاية أبي حنيفة رحمة الله عليه والشيء بالشيء يذكر والعود للفضل أحمد والاعتراف بالحق فضيلة ليس كمثلها فضيلة والإنصاف من النفس هو أشرف ما يتحلى به العبد وقول الحق وقول الحق ولو على النفس هو أحب الأشياء لله جل وعلا كنت قد ذكرت أن هذا حنيفة ظل كما يقول المسعر ابن كدام رحمة الله عليه يقول أبو حنيفة ولا يصلي الفجر والغداة بوضوء العشاء 40 سنه وضعها الامام هذا الكلام بل كذبه في هامش صفحه عشرين و100 من صفه صلاه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وحكى عن سيروج ابادي اتذا تقرا ويقراها كثير ويحكى عن الفيروز أبادي أنه قال إنما هذا من الكذب المختلق على أبي حليف ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحيي الليل كله بل هذا مداف لسلة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يكبت عنه أنه أحيى الليل كله كله إلا في وقائع عين معدودة معلومة حصيت ووحصيت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو حنيف أعلى شعبا وأنعم عينا من أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا من سنته فهذا مما أرصق إليه وحمل عليه رحمة الله عليه نبهني إلى هذا ضعو إخواننا بعد صلاة الجمعة الماضية زاده الله رب العالمين علما وعلما وعلما وحلما وفضلا وهو أمر عجيب جدا وقد قرأت هذا الكتاب بحوامشه وفآرسه ومخدماته وجلجه وما عليه وما على جلجته مرات ومرات بفضل الله رب العالمين وحوله وقوته وما من موضع فيه الا ونقشه الله رب العالمين على صفحة خلبي وعقلي ولا اجري كيف غاب هذا عني لتعلم ان الله رب العالمين على كل شيء خديد وان الله قد احاص بكل ليس عين علم وان الله وحده هو صاحب العلم الذي لا يكيه النسيان ولا يسبقه الجهل وأما نحن بني الفناء وأما نحنه بني البشر فخطأول جاهلون نسأل الله أن يعلمنا وأن يحلمنا وأن يوتينا القرآن العظيم اللهم آتنا القرآن العظيم وابتع لنا فيه فتحا مباركا اللهم اتح لنا في القرآن فتحا مباركا اتح لنا في القرآن فتحا مباركا اللهم ابتح لنا في القرآن فتحا مباركا اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار اللهم اجعله قائدا لنا إلى الجنة ولا تجعله سائقا لنا إلى النار اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدودنا وجلاء أهجاننا وجلاء أهجاننا وذاب غمومنا ودهب غمومنا وكشف غمومنا اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم اجعلنا خائمين به على النحو الذي يرضيك انا الليل وطرات النهار. اللهم ابتح لنا في القرآن فتحا مباركا. ابتح لنا في القرآن فتحا مباركا. اللهم حملنا كتابة المجيل. تهمنا القرآن العظيم فهمنا القرآن العظيم نسجنا كتابك المجيد جهال فعلنا جهال فعلنا جهال فعلنا اللهم اذهب عنا جهالتنا اذهب عنا جهالتنا اذهب عنا جهالتنا ارفع عن جهلنا ارفع عن جهلنا ارفع عن جهلنا اكشف عنا حجابنا عنا اجل عنا غشاوتنا اجل عنا غشاوتنا اللهم لين قلوبنا بالقران العظيم لين قلوبنا بالقران العظيم لين قلوبنا بالقران العظيم لين قلوبنا بالقران العظيم اللهم اطلق بيتنا بالقران العظيم اللهم ان بيوتنا بالقران العظيم وانقبورنا بالقران العظيم وان لنا صراطا بالقران العظيم أجعله لنا اجعل ولانا في القبور شفيعا اجعل العظيم لنا في القبور شفيعا وعلى الصراط نورا ان لي و لي حاجزا وحيدابا اللهم اجرنا من النار اجرنا كتابك المجيد حمل كتابك المجيد لا تردنا خايبين لا تردنا خائبي لا تردنا خائبي لا تردنا خائبي يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا كعمالاكرمين ويا ذا القوة المتين ويا نصير المستضعتين يا الله يا الله يا الله وصل الله وسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وقل الصلاة.